أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمال الحكمة أهل الشيطان قُلِ ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَعْبُدُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وَأَصْطَيَانَ الْسَّاعَبِ وَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُوهُ وَغَنَى عَلَى غَنِيٍّ فِي فِي الْصَّالُو وصي وإن جاهدك على أن تشرك فيما ليس لك في علم فلا تطعهم وتطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ما إليه مرجعكم فأُنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنّا من خردل فتكون فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي الله إن يا أَبُنَيَّ أَقِم الصَّلَاةَ وَمُرْبِلْ مَا عُفِيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَصَبِّرْ عَلَى مَا أَصْلَحَكَ إِنَّ ك من عزم الأمور، ولا تطاعر حدك للناس، ولا تمشي في الأرض مراحة. إن اقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم